وَمَا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من 119. يجب وفرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم الذين امنوا قاتل الذين يلونكم من الكفار ويجدوا فيكم غلظه ولن ان ما 114. فإنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وَأَمَّا الذيذينَ فيِي قُلوبِهِم م وَظُون فَذَادَتهُ رِجِسًَا إ رِجِسِهِم وَمتُ وَهُم كافرون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 118. ونظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم من صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون 119. لقد جاءكم رسول مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حسبي الله لا إله إلا هو لا الْفُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَأْمُرْ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ نَاسِعَجَبًا أَن أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَن أَنذِرَ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أن قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ 117. إن هذا لساحر مبين 118. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر 119. ما من شفيع إلا من بعد إذنه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 123. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عم آياتنا غافلون 124. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون 125. 119. أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم 110. دعواهم فيها سبحانك اللهم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين